وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار لا جوري فانزينبو النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد لم, لم نعقد يشتنا باسي وإن لم يروي بمعناه لا هو أن نخين ماذا؟ المهم بس للمتابعات من كده وهن ذلك جاوزي من كل النواة المتابعية قاصرة وتامة و دو فائدة من بس كده فائدة كان أوية أن الراجحة أن المتابعة لمن دون الصحابي يعني المتابعات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 فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر فإن روي معناه حتى أقل لفظة وثمن أو لفظه عد الراجح ورب شرطي أن يكون عن صحابين آخر كابوف فيصل فارق لبين متابعوش شاهدش أو إيك الصحابي كان جاء فينروي معناه من طريق أخرى عن صحابينا أخر سمي شاهدا لمعناه شاهدا لمعناه شاهدا لمعناه تنهى معناه يعني او لفظه يعني لفظك هي صحابيك لفظك هي همان لفظة الصحابيك تلا أو كاتبتك للفظه ومعنى. قوالب أجل الشاهد للفظه ومعناه. شو كا الألفاظ وقوالب المعاني أجر شاهد بلفظه شاهده بوشيش بو ومعنى كرشيش مشوفها ما لفظ. وإن لم يروى بمعناه أيضا بمعناه أيضا حديث وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. أجر حديثي كتير نبت أو بفتح سابك لم يروى بمعناه أيضا أقل معناه جيدا حديث النبو أو حديث هبو فهو فرد من الأفراد لحى الشيك الشيخ أحمد محمد شاكر الله وهو الفرد المطلق وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وإلى مقبول غير مردود فرديش أبيت لو بشو فرديقمان هي لبروي أوكسي كمتفردة كثكا حمد ضعيفا يعني اا اذا ضعيف جدا النبي بعض لين فسيه شيء مسوره ولا تقسمه في حافظ نيباس مانك يعني لو تقسمي عندي شيء ترياناكا الان ربما يعني يسمى منكرا اذا صدوقه مثلا او ليبرز نبي درجة كيف قاعده صحيح يعني حسن عندك شيء ايشان بمنك حسب قدوه بعدا متفرده و او دست رزایس ني على بقد ده او كتا ده هندش المنكره بيت مردود المنكر وإلى مقبول فدي مطلقش مهما هي لا بل وقويها اعبد في انما الاعمال بالنيات فدي مطلقش ضمان مقبول غير مردود ركما سبق دير العباره هي العبارات هي حاصله كثير والعبارات شاكلش ده تفريق يعني النيوان صحابه وغير صحابي وغير صحابي كدوه وإن لم يروض بمعناه أيضا حديث آخر أقل حديثي كتل معناه كده النبي وهل ابي فردي شيء فردي مطلق، فردي مطلق في إيه مش باس بأوما أن تريدنا الراجحة ويمسألي فردي مطلق دون الصحابي دي. فهو فرد من الأفراد أينا أقل صحابي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 لا يوجد أمفر عيش لسر أصلاك التخريج كلاوه وإن لم يرغب معا سوك إلا لا يأمان لا يحضر بمكثير العبارة كانوا وديار المثال كانوا متابعات لسر صحابي جديد فردي مطلق لسر صحابي جديد ومن فردي مطلق لسر صحابي جديد من متابعات لسر صحابي جديد حدشان دون الصحابي ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الروايه عن الضعيف القريب الضعف يعني يسير لباب الشواهد ده ولباب المتابعات دى اجا سندك الضعيف بس ضعيف جدا نبي يعني بحديث ضعيف سنة دي ضعيف يا سندك ضعيف يا سندك ضعيف يا سندك ضعيف يا سندك ضعيف يا سندك ضعيف يا سندك ضعيف يا سندك ضعيف يا سندك ضعيف يا أقرى الطرق يكلينا به جاء كوابه سنديك ضعيفة هيا هي. حديثك ضعيفة هيا بأسانيد ضعيفة أو أكريب بيت المتابعات بيت المتابع وأبيب بكرة تشيش يعني رسو بكرة تشاهد ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القليل الضعفي ما لا يغتفر في الأصول بلان ناكري أخوي أصر بأخوي معتمد به بون صحيح البخاري ده بخاري البخاري ومسلم ضعفين بلا بخاري ضعيف ياحيى متابعات يعني ما بسن معلقات بخاري البخاري او هيك السند هنا هي يعني ما لا يغتفر في العصور أما جدي اعتماد بيد بكية أصل أو ورنائي ضعيف، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء ما من دار القطني لهم دا عبارتك الله يصلح للاعتبار سيصلح للاعتبار يعني هي ضعيفه ما هاي مجرحه ينعدلها ما مجرحه والله جرحي شيء شديده ين يسير مجرحه يسيره كابو ضعف فيها بلان بو اعتبار يعني بو بكي بو بشاهد يعني بو بكي و درسته او لا يصلح ان يعتبر به شخصي قد قلت لا يصلح ان يعتبر به اما يعني شديد الضعف شديد الضعف حيث انك اعتباري جناشد يعني حديثي فيه جبران ناكري حديثي فيه برز ناكري تو. والله اعلم لماذا لمشيه مثل كثير في هذا لحشيك لحاشي جماردو الشيخ احمد محمد شاكر افرني لا يوحى يا لم يوضح المؤلف هذا الباب ايضاحا كافيا فعلا يعني ابن كثير زور بابه في تحذير نكر يعني زور بعض انواعي متابعات تحديد نكر ومساليش الشواهد اللي جانت الدواء للمتابعه لذا احمد محمد شاكر أيوة هنديك لم يوضح المؤلف هذا الباب إضاحا كافيا وقد بيناه في شرحنا على على ألفية الصيوط في المصطلح فقلنا أضينا شرح ألفية إمرون من كدوة وبيان من كدوة لو يدعو تجد أهل الحديث يبحثون عن ما يرويه الراوي أهل الحديث بحث تفتيش أكا البدوائي رواة أقرن راويك مثلا مضني أو هي متفرد به اگرن بدوي روايتي ترتاب زانين هر خويه تي روايتي كه دويان كسان يتريشهن ام متابعين بو امر روايت كه دو ما اذا كان قد الفرد به او لا اگرن بو يوزن متفرد يا متابعي و هذا البحث ام قران بدوي ام او يوزان متفرد يا متابعي يا شهيدي ه يسمى عندهم الاعتبار كابو اعتبار نوعيك لا أنواعي حديث نيع بلك بحثكية تفتيشكية أو هيئيك الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد وهذا البحث يسمى عندهم الاعتبار فإذا لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث فردا مطلقا أقل مبين كسيك متفردة كسي تريش فإذا لم يجد ثقة رواه غيره كان الحديث فردا مطلقا أو غريبا كما مضى فردا مطلقا إذا كان في أصل السندي عندنا الصحابي أما تلقى على كي من حجل الشيء أما تلقى على كي من الصحابيش هل أبي بفر أو كاتم أما تلقى على كي أو غريبا يعني في أثناء السندي فرد فرق بين فرد مطلقاً قال غريب شيء، شو نقول فرد مطلق شيء غريبة، طالما موسد فرد بو فرد مطلقه. موسد غريب أو فرد يكال أثناء السنة حاتبة. بوش هو مثال ذلك أن يروي حماد بن سلمة حماد كري سلمة رواه بك حديثاً. عن ايوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر قلت نديك وامان بوحد تماشاك هل إكيقل وانترسل هي تفردي في سيديك؟ مثلا هل رواه ثقة آخر عن ايوب اعتباج بالثقية ضعيف ساقطه جاعتبارك بنيه ثم هل رواه ثقة آخر عن أيوه فإن وجد كان متابعة تامة فإن ترهب أم متفردة حماد مثلا ابن سلمة يعني متابعي أم بو هواية متابعي تامة وإن لم يوجد وإن لم يوجد ثم أكثر لوابية يعني مرجني لأول سنة سنة لعبارة كان يناوادرك به يعني بون محمد ابن سلمة اذا كان اول اول فمتابعه تامه اوانيا ومن اجل يستر لمسه ندى لمسته اوسلي صحابه كده ده له شونته ككاس متفرد بو متفرد بو بين الاود الشرقي كان كتابه تا متبعي كان اجل سنه ده كخسبيه كخسبيه ده كسبيه صب كسبيه سلسله ك له شونته متفرد متفرده بو متفردك بو متفردك متابعك الدوزي وتكوتا ابيته متابعي تامه بلان لسروا لسروا متفردك وا لسروا متفردك ومتفرد كثير بو هل يوجد سي بي قدام متفرد انا بو متابعه متابعك شيء خالص موزع فان وجد كان متابعه تامه وان لم يوجد سينظر هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب؟ فإن وجد كان متابعة تامة. كابو. هم ما بشغطت أجر حمادي كري السلما هرب بشي ما بتوحد بمتفردي. توزي أجازا لي بها. حماد بن سلما حديث يروي حديثا عن أيوب. بقول منا أجر حمادي كري السلما بمتفردي ما يوا. أيوب شهر متفرد بو. عن يجب متابعك يكون ابو هو مطابعين هو مطابعين يا قاصره؟ هو مطابعين حماد مطابعين هو مطابعين هو مطابعين هو مطابعين هو متفرده هو مطابعين هو مطابعين متفرد مطابعين هو مطابعين هو مطابعين هو مطابعين هو مطابعين هو مطابعين هو أجل حمد متابعي هبو. فين بو. فين أيوب متفردة؟ لأيوب وما دام لناو سندكذا كذا شيء متفردة للي وثاقو تاعي متابعة كاملة. أجل حمد ما يرو بتنها. أيوب إيش متفرده متفرد, بو. متفرد بو. بلان متابع ما دزنكوا وحمد متابعك ما دزكوا بو أيوب وثاقو تاعي فيو متابعة قاصرة. فإن وجد فإن وجد كان متابعة تامة وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب فإن وجد كان متابعة خاسرة وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة غير ابن سيرين فإن وجد كان متابعة قاصره وها هو وإن لم يوجد فينظر هل رواه صحابي آخر هاي صحابيك روايتي كذولة في أغنبري صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة فإن وجد كان متابعة قاصرة أمام ذهبي الشيخ أحمد محمد شاكر كلسر او بن كثير رشتوى يعني متابعات لصحابي جدا هي فإن وجد كان متابعة قاصرة أيضا بلام لسري ليلة هذه ليست متابعة هذه ليست متابعة وجي وثمان الراجح أن المتابعة لمن دون الصحابي. حسبنا من أجل المذهبي ماذا بيأمن سندكه سندكه هرهمي متفرد بيت. ين. تير الصحابي متفرد بيت. صحابي الصحابي متفرد بون محمد كريسين متفرد به ابو هريش متفرد به متابعي كابي ابو هريره متابعي ابو هريره او متابعي ابو هريره متابعي كاميرا قاصره ما؟ أه؟ قاصره ببنسيلي قاصره قاصره قاصره قاصره قاصره قاصره قاصره قاصره قاصره متابعي قاصره شو تنسيينه بالان اجد هيك متفرده كيتنهو هيك ها مهم متابعيها بس صحابيك متفرده يك هو زاد متابعاتها يا قش طبقه كان 2 و 3 و 5 و 10 يك صحابيها بس من زمان ما كان عند متابعي شيء فاضله تمام متفرده يعني هيك اي صحابيه امل اخذ لي هي. حصل, حصل تفرد صحابيك بطنها متابعيك شيء هيا كابو متابعي هي تهم ليا صحابيك هيا أخل... لا بس صحابيك بس هو صحابيك هيا صحابيك متفرده صحابيك متفرده ايكي اقصد صحابيك تريش الوزيه تريواجه همان حبيه هو تفرد مية لسناديه او صحابيه صحابية كم بيج لطلقة كاني تفرودني بس صحابي رياضي اشي متابعي كده متابعي متابعين صحابية متابعي طبعا متابعي <تصفيق> يعني قيد بكرة متفردوا بس هو من الحديث ما سنة ذكى، ذا هو متابع يتمه سنة شو الرجال ثاني. ولايته، هذلاء بو اجتهاد المشهدين. إنتو في الحقيقة سبب حديث ولايته، ااا حديث بالان لواش خوي في الحقيقه عند الله كتنازعني خوي في حديث فرد نبي بس عندك فردتو لواني ختا ابي شي بكي او قران بدواده حتى حسب جهدي خت حتى اقرين متابعك دوزي توا اما فاد كهاد كتلفتنا ما بس لا او هي استفاد لا لا دومي شويه دوزي سيم هاد أجر متابعة قيد كذا إنه تفرده. أما السيم شيء برضه. أما السيم مش متابعة. أنت بقولي يعني هو متفرد مية. أخنا يعني كم متفردة؟ أخ يا كم التفرد بجذوين؟ إذا شو يعني لا يغر. او کارتا دوام میشه مدام کیش تا متابع نه، ولی من تو قرایت و دوزی تو هست. وقت اکشنی هست. آه؟ حتی بی تربیت متعلق به قویت. ای متابع شدنیه ایلا یک کس بیفون من تو مانگی قرایت دوم دوزی و روزی کیش قرایت سوم دوزی و ده المهم یعنی جهد صرف کت دوزی تو یعنی خونی تعلمه دفعه واحدة. هات شاعذر هنا في الازانيت يبقى اعتباره زي توق بناء حديثه بناء طرق ده هم حديثه وجدت له متابعا ووجدت له ثالثا ووجدت له رابعا اصلك يكم اشتكل انوا اعتبار تظن في هذا الشخص انه متفرد لا قد لو كان متفرد بتونه زي لوجد ده كثر بغات ان نسبية أجرته بولاك كسككك اجتهادك أو حديث دجيتاه. والله بس يا رحم نبروك لدرس بخاري هذا أجرته أجر لا أولي السنة دكتورها ومتابع كامل. تامو قاصد قيدك ذب أولي السنة في أثناءه فمتابع قاصد. اجر مطلقا وتفيدك عن غلته. مطلقا. بلم أجر. وتمان لا يعني لأول سنة يعني لأول متفردة وهتاكو تاعي أول صحيح أجر وثمان إلا قبل لأول ورو بدأ هو غلط أجر وثمان متفرد لا متفردة وهتاكو تاعي أول شيء أول صحيح تثنى ذا الأجر وامم وتمي غلطها بس ف... وجد كان متابعة قاسلة ايضا وإن لم يوجد كان الحديث باشا اقل وصحابيش اه متابعنا بو ندوزيو الا اكسر حديث روايط كدوها وان لم يوجد كان الحديث فردا غريبا فردا غريبا لسرى ابنسى مطلقا ما بسي مطلقنا لريسا كشيط رجب ممودلز بو فردي مطلقش تقيديا كم شوى نصحابيه بلا من ليدش ذا؟ بنس والصحيح أن الفرد المطلق والصحيح أن الفرد المطلق يحصل بعد الصحاحي، كما رجحه الحافظ في النزهة. كحديثي أحذر حبيبك هون ما يعني خوش بيستكد أو أن دخوش بيت عسى أن يكون, عسى أن يكون بغيبك يوما ما وأبغض بغيبك يوما ما عسى يكون حبيبك يوما ما يعني غلون مالا بغض مالا حب نفل ما بس هو حديثي فإنه رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق أو إسناده كمذاق كم من مانوخ الكثير شنัก. ترمي ذي اللوس لسلاسل الله غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه يعني بأم طريقنا من هذا إلا من هذا الوجه إلا من هذا الطريق. قال السيوضي في التدريب أي من وجه يثبت يعني لا طريقة وكثابت بضعيف نبه وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات متروك ضعفة فيشية شديدة متروك لا يصلح للمتابعات بويا وجدنا الحديث غريبا الشيخ أحمد محمد شاكل الله، وإذا وجدنا الحديث غريبا بهذه المسابة، يعني بهذه المنزلة، المسابة يعني المنزلة، حديثك غريب غريبة، ثم وجدنا حديثا آخر بمعناه، حديثا آخر بمعناه. كان الثاني شاهدا للأول او واحدي في الدوام شاهد شي شهيد بو يكم ايدن شيكم نا الشاهد بو دوم. بو نظري كان كامل يكم و كامل يكم دان اي كشاهد بو شو اوك شاهد بو كملا حديثا شاهدا كملا حديثا مشهود عليه. بس يواني نظري الإنسان مشتهي لكان دوري كان كانت ثاني شاهد أو ما شاء الله شي وإذا وجدنا قليلا بهذه المسابة ثم وجدنا حديثا آخر حديث آخر بمعنى نيو بلفظه شو مكا بسأل أول شي يعني الشاهد بمعنى كي أجنال لفظك وقوبيشيا نابد الشاهد بلان ونيا، لفظ بيان معناه بي. بس صحابي كان جواز به، هذا حديث نفس كلماته نفس حروف به صحابي ثانيًا جواز به ابن الشاهد نابنى, نابني متابع، سر فيش دكتور سر فين لسه حافظ الله فرقي نوان متابع وشاهد صحابيه ك الفرقين يوم شاهدوا متابعين صحابي بو يتر مادام بمتاب متابعة حساب نقدة بعد خويبه نبيه المتابع كابو متابع متابعاتي في رزني صحابي يك الصحابي بهكث بو ضعف ده واردنيها يتر حديث ضعيف ومتفرد متفرد متابعي بويني صحابي خطة الضائف الليني بوية فعلا اوه الدقيقة متابعات تفرد آم باسا ندخينا دوية صحابه دوية صحابه بوية كالي ثم وجدناه حديثا آخر بمعنى فنساء او بلفظه بشرط ان يكون من صحابين آخر أرى كان الثاني شاهدا للأول قال الحافظ ابن حجر قد يسمى الشاهد متابعة ايضا شاهد في شيء أو بتري متابعة والأمر سهل أرى في بوتري متابعة في نوتري متابعة يعني مثلاً بالخلاف مسامحي مسامحه كده بوشي الشاهدنا وابن المتابعة كيف <تصفيق> يعمل السل. حقائق بروين باشا يعني مسامحات المسامحات سر حقائق مورد او جوازم شاهد جوازه متابع جواز يعني اگر كاتك تحرير قول مثل ان الموضوعين بيوي سر لسر اوروين فيتتوبلي المواي بالان اشتواني او في اختلاف في جذور شكا يسمى الشاهد متابعا ايضا لبرشي لبروا مقصود لمتابعه ومقصود للشاهدة هي المقصود بكل منهم التقوى. تتابع يعني بوق ما بس في التقوى. أجد الشاهد يكشفيني هالتقية بلا بلام خيرنيم. متابع لنفس طريق ده أو بس شاهد لطريقك تدا. باش أجد متابع لسنة كدا ده هابير ين کسی که خارجی بودنم نباید که کتربت در نفست تاریخ که بی اخوات ره در نفست تاریخ کسی که ترش هات و نفس حديث روايت كدوم؟ اما اگر حديث کتربت بشه، بس هر امکانه، آو طريقه هاي ورا امکان، آم طريقه هرنبي؟ نده. بويه حق نيا، حق نيا با با حق نيا. كه بيا حقا جواب ميشه. المقصود بكل منهم التقوى. والاستلاح اولا لأن المتابعة أقوى لأنها تكون في نفس الحديث أو في نفس حديث الصحابي يعني لنهو السنة كده متابعة هيا لنهو طريق كده هيا بويا أوتيانا متابعة شاهد شاهد سهل وسهل أمانا تحليل مسألكين لصحابة النكل أقل الصحاب بين تخوى دو حقيقي جاواز متابعة لشاهد جاواز وهذه شيء مجرى خويها يو يعني حقيقي خويها. صار صار صار درست لي بالصحابة بي هم تختاروا. تقيدهم يعني تعريفي جي كاري لبني متابع وشاهد يشوفه أوكي بي كصحابة عند جازبي. اللي يعني للصحابة اللي كي تختاروا. كيف سقط جي كاري سلوبه صحابة كان جازبي. كпросто ال تضعيف والتصحيح من الصحابيين گویا ب لدى الصحابيه تشاهد متابعه للترجعه بتو وكو امي اماني لين يروي بمعنىه ورجيه شاهد ويروي بظويه ومتابعه بس هو يعني appreciate انك انت داير تصحيح هنا ولاك شايفه انت نيكرا مقدمية يا. شو رأيك فيها؟ ألين يعني غير صحابي غير أصحابي ورباعتك الدور نعمني شاهد. بوتي نعمني شاهد لك صحابي بس يعني تقليل صحابي. شهيده قد قيد فيته ابو صحابتنا جرج في اخر نفس الطريقه نفس الطريقه كما اعتبار لا, لا اثبات النصوص يا الاسانيد اما السند سند كان بم سند ام نصح يعني تو اغربلي بيغبري خاص صلى الله عليه وسلم ما يفهم بالا من راويك النبي بول اسبذيكه بول واي فرموا تو تو نسبتي تصفي مسنه و رجله غمر خاص الله وسلمنا اگر حديث ابن عمر نيجي في خاص الله وسلم مثلا ابن عباس قرايته اتواني حديثه ابن, عمره. قنبي قنبي. حديثة ابن عمر ناتواني اگر سلسله يك نبي حكايه نبي ابن عمر أود أن نسبتي حديث يقول ثلاثة غنبلة صلى الله عليه وسلم عن طريق ابن عمر. أجر ابن عمر كم تر خوات البولين؟ لبروا يعني متفرد هل يشكل دون الصحابي زردي هيا؟ زردي يشكل أو قوتين هي أو صحابين لبروا لدون الصحابي زرري باشوية. أجر كسي كان متفرد بو. متابعيك هاد بوي متابعك إيش يا متابعك أوه حمان كه همان همان طريقه هي لا همان طبعا منا متابعك للكسي كوا لابن عمره بوي منا وني متابع أجناء أجر أجر أما بيت ابن الشاهد يا أجر أما دو طريقه أوه النا شاهد او اكي اكي طريقة يعني متابعة نعم فأي سببنا طريقة كبير بس صحابتين يعني هم جاء جاء جاء لا متفردين ودس بيغا هتاقوا صحابتين اما هل سبت تعرفين بس مثلا كلا صحابي النبي يجب ويكاين يعني قدي كان صحابي يعني <تصفيق> شي يعني ما فريد تو صحيحه متقين في كتب يشهد له صحابي نبي تاع الصحابه هم يعدلون ايه تلك الوثيقه دي كان صحابيو اهم طريقك مش هذا نط او طريقيك هذا طريقهم ايه كتبوا من حديثه ابن عمر ريامه تخويه كانت الطاب يعني, طو... يعني متفرد هي لم سنده متفرد لكله سنده حسب اننا اگر تسير از ذبي ورشايتي شاهد من اهله كامل مقوت هو من اهله اول النفس هي طريقه متفرد لكله سنده له تلميذ الشيخ فما هو متفردة. كما هو أخذ عن شيخه هذا أخذ, أخذ عن نفس الشيخ. احتمال التقويه هي زيات له. بل إن أجر أم حدثا بم متفردا منته ولم طبقية. حديثي كتير الصحابي بس آیا شاهیده با سببی صنده که؟ نه تو چه مصدح ضعیف چندین طریق دهیم آم طریق صحیح همین طریق هر نیه آن ضعیف هر مختلق حديث صحیحی وایه طریقی که یه مختلق هست مدلی واضح بعد بعد از این شارق قال الحافظ ضفر حجر قد يسمى الشاهد متابعة ايضا والأمر سهل مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصره والشاهد لا اكتبكان زوج المثال اي انه مثالها الدقيق لن يعني يمكن لهم مثال اي الدقيق اي ان يكون شراح زور اكتبكانها اي ام مثالك هم مثال متابعتها تامة هم قاصرة هم شاهدتها ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون وعشرون يعني الشهر أقله تسع وعشرون كما كم ترناك حصرا كما العدد لا مفهوم له ولو كل أصولها فانذت العدد لا مفهوم له يعني إنك بسنوية سينية ظلام أقل لا يقل عن 29 الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال حتى هلال من شوي شوال رمضان فلا تصوموا حتى تروا الهلال يعني هلال رمضان ولا تفطروا حتى تروه يعني الهلال هلال شوار فان غم عليكم فاكملوا العده ثلاثين لا الثلاثين على ثلاثين بل يؤثر على ثلاثين ثلاثين بيونية يؤثر على فأكمل العد نهزا من كان حديثا ثلاثين ثم شيخ إمام الشافعي رحمه الله بمشيور روايته في الوثاء هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي يتفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه يعني في غرائب الشافعي وكان أم حديثة ذريبة يعني تفرد به الشافعي عن مالك لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الاسناد بلفظه كم كان أوليت لتلا كان إمام مالك تلا كان كانت رواية عن مالك وكدوى أم حديثة رواية عن كدوى بم لفظة فإن غم عليكم فقدروا له فقدروا له فاقدروا له فأكملوا العدة ثلاث أو شيوانية. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلم القعنبي عبد الله بن مسلمي قعنبي روايتي كدوى كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك ما بخاري لعبد الله قري مسلم لمالك وروايتي كدوى شوان إمام الشافعي روايتي كدوى بخاري لعبد الله القرى المسندق عن ريو تأكوا أي سنة وهذه متابعة تامة ووجدنا له متابعة قاصرة متابعيك قاصرش من بيد وفي صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكمل ثلاثين ثم شايلته متابعي هذا هو لا لا لا عبد الله الذي يمكن ان يكون ابناء عبد الله دينار. ابن عمر. لا عبد الله يعني الله عبد الله عبد دينار عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عاصم الله محمد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد عبد الله عاصم عن محمد و هو عن أبيه يعني عاصم لمحمد و محمد عن جده كيف عبد الله بن عمر كان لتنشت أو برغان بن سا هو عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر أتواني بس هم بيكي بوي لتجنشي فاشان عاصم يقرر محمد يقرر زيد يقرر عبد الله يقرر عمر عاصم متابعي ما مالكه متابعي هنا السيد شفرروني كنوا تماشا يسا عاصم لكي روايتي كدوا لمحمد خات لعاصم عاصم راكي شبو محمد ويبزاني عاصم لباوش رواية شدوى من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد لك الرواية شدوى عبد الله كري عمر كابو يسكي متابعي شيا محمد كري زيد متابعي عبد الله كري دينارة حاجة ثانية تي تشرد عاصمي كري محمد أجمع محمد لعبد الله كري عمر الرواة كا شو المحمد كري زيد لعبد الله كري عمر الرواة كا لسندكية كم جلاش شافعي عبد الله كري الدينار لعبد الله كري عمر الرواة تي أكيد كابو متابعيتي. متابعك متابعي تاميلي يا قاصرية قاصرية أما لفي صحيح ابن خزيمة وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر صحابك همان صحابي ظلام لجياتي عبد الله كري دينار نافع روايته كدو إذا نافع متابعي عبد الله كري دينار عن, عن ابن عمر بالنفذ فقط روح ثلاثين أمبرتالية كما تنقل أمبرتالية كي سباسين أو كي ثلاث تماشرساً نافع هم متابعي عبد الله كري هم متابعي كيشا محمد كري زيديشا رتبة كيشاوة يعني المجتهد يجد هذا ويجد هذا ويجد هذا بوشيوة أما أنه لنظري أما هموي أبيتكي متابعة وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن ناسعين عن ابن عمر بلفظ فقدرو ثلاثين ووجدنا له شاهدا شاهدك شمان بيدو الزيواء هسا تماشاك الشاهدة بصحابكان بقورة شكا حافظ لسلق ويا ووهم نسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عبدالله كري عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظه سواء. هكذا همان لفظي أو شافعي. يعني كامل لفظ. إن غم عليكم فأكمل العدة ثلاثين. العدة ثلاثين. يعني حتى لفظ كان شنيك كذا. بس صحابي كان جواز بيت أو بيت الشاهد. ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد. عن أبي هريره الصحابي كان جوازة بس لفظ كان جوازة بس معناه كان يكف فإن غمي عليكم فأكمل عدة الشعبان ثلاثين وذلك الشاهد بالمعنى شو كأم جر الصحابي جوازة لفظ جوازة وظاهر صنيع وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد قسيم وقسم قسم طبعا جزئك لا مقسم بلام جزء جنية لا قسيم يساك كلمة ضمن اسم وفعله حرف كلمة قسمك لا عفوا اسم قسمك لا كلمة فعل قسمك لا كلمة حرف قسمك على كلمة. أما اسم قسيم فعله حروها قسيم حرف شوار وها أم أمش أو شوار أو قسيم وقسم. خلاص. وظاهر صنيع ابن الصلاح والنوي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة يعني اللفة. اشتكيت سرب خوية. أبيش بشر يا كلام بشر بجنية. وأنها أنواع ثلاثة. وقد تبين مما سبق أن الاعتبار ليس نوعا بعينه. وإنما هو هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد وصبري وصبر صبر يعني تحقيق اشتكي بين اختبارك يا اختبار بس ترى واختبار طرق الحديث لمعرفتهما فقط. النوع هذا هو السادس عشر، يجب في يكون في الأفراد جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا هي جدا جدا جدا جدا حد چون تقسیمی کیست حد چون تقسیمی کی لدوان در نشد تقسیم مکانی لناويه کم متداخل چندوری شی بلان همیان تیبے یک دو قسم فدی مطلق من ہے لغفدی نسبی هر چی کی تر ناویان نہ اچ تجریجک لوانو ام الله وهذه وهو اقسام ترجع إلى قسمين وهما المطلق والنصف. حافظ لنكد على غاية ما في الباب يعني الباب فرد فيها أن المطلق ينقسم إلى نوعين مطلقش دوجرة. أحدهما تفرد شخص من الرواتب الحديث. <تصفيق> كيف يقلق رواة من يتفرد بالحديث أما قلت معنى بالله سند السنة ذاك دعبه يعني دون الصحابي أجدون الصحابي بوافر دي مطلق ويقال أن المطلق ينقسم إلى نوعين أحدهما تفرد شخص من الرواة نك في أي طبقه في الأصل شخص من الرواة بالحديث اما جوالكه والثاني تفرد اهل بلدين بالحديث دون غيره بونمنا حديث بس مكي كان روايتين كذبه حديث بس بصري كان روايتين كذبه ان حديث كذب كان حموس سنه كده بصرية شي مطلق صد مطلق ولو اجر بونمنا ولو اجر لناو أثناء سنه كده فردي نسمي جروب دا بلام كسي غير بصريتي انا بمثلا هل في شيء فردي مطلق كنت رهائي كسي تريتي انا هم سنهلك شيء امن يجناوا فردي مطلق بو كتابو استا يكم او يتفرد الشخص من الرواة بالحديث والثاني تفرد اهل بلد من الحديث وغيرهم امدو دجوره هل شيء فردي مطلق بلا أم دوجورا هي كم يا بابا ك تفرض شخص من الرواة بالحديث أم جبهته دوبشة جوري يكم كم ك تفرض شخص نبه دوبشة يشين أحدهما يفيد كون المنفرد ثقة كسر جيبون منا في أصل السنة مثلا دون الصحابي تبعينه خویتنها لصحابه و روایات اکات هیچ کسی کتر روایت نکه، ایلا کمال کسی که ضعیف نبود، یعنی کمال متابعاتی هي بلنچیه ضعیف، کمال کسی متابعی هیا ضعیف، لیره و شخصه، مادام ما دام خوي تنهى روايتك ثقة وشنبين تشنبين تري شيء متابعا ضعيفا بمج متفرد يو تري ثقة يفيد كون المنفرد ثقة وذلك إذا كان له متابعون ضعفاء فهذا, فهذا يفيد أن هذا المنفرد ثقة بمشي وحفظ أميك خير الموامق ثقومة قلت وذلك إذا كان له متابعون ضعفاء فهذا يفيد أن هذا المنفرد ثقة طالما أويك النوع كان هنا أحدهما يفيد كون المنفرد ثقة، إلى أن قال حافظ جيشا هيك نو عفان جاك هاتوا، وأما النسبي فيتنوع أيضا أنواع نسبية النوع، مثلا تفرض شخص عن شخص، بقول مناد إمام مالك للنظرية اعتبار بجدين خلين عن مالك بس أو كسر يوتيك دوام النسبية. يعني بالنسبه الى مالك تفرد عنه فلان تفرد شخص عن شخص اما دو تفرد اهل بلد عن شخص مثلا لفلان و بس بصلك عن كدر لفلانا و بس فلانا ممتحف لكسر فلانا كسر فلانا كسر فلانا كسر فلانا كسر فلانا بلد عن شخص فلانا سيم تفرد شخص عن اهل بلد مثلا لبصلك عن اهل ايش كثر روايات هناك دو فرانك هو شخصك عن اهل بلد تفرد اهل بلد عن اهل بلد اخرى مثلا سنه قد ايه طيره بصريه ليه بس ان هر حمجين هم تشوار نوعا هر كان التفريد نسبي هسه كان فردي مطلق لقال فردي نسبي فردي مطلق اوه يبدو الشيء ين يعني كسب حديثة الصحابي والروايات اكاو فقط كسب ترينيه بلان امش دو جوري هي جوري الشيء اوه اجد مكوملا متابعشي هبو ضعيف بس امثقبو امام متفردي شيء تفردي مطلقه لبركم المتابعي في ضعيفها طالما اجد تسيك تفردي كت هيج متابع متابعين بو يعني وحده هو الثقه وحده نفسق نضعف ك اسمي رواياتنا كذا او كذا ام تفردي لا يفيد كونه ثقه لا يفيد كونه ثقه طالما شيء هذا متفرد تفردي مطلق وتفرضي مطلقش مانهايا كشيء يعني أهل بلده يروون حديثا دون غيرهم اماش فدي مطلق فدي نسميش مانهايا شوار جودة تفرض شخص عن شخص دو تفرض أهل بلد عن شخص سي تفرض شخص عن عن أهل بلد شوار تفرض أهل بلد عن أهل بلد تفرض بمشيام تقسيم كلاوه اسال شاسل عباره عن حفظ الكثير وهو اقسام تاره ينفرد به الراوي عن شيخه راوي عن شيخه سالبنس النسبي كما تقدم او ينفرد به اهل قطر او بنس مطلق حديثك هذا هاموي حديثك هذا هاموي شيء كي الدعاء أهل بلد كما يقال تفرد به أهل الشام إطلاقا أو العراق او الحجاز او نحو ذلك دعاء وقد يتفرد به واحد منهم. وقد يتفرض واحد منهم يعني من أهل الشام أو العراق أو الحجاز كوياس أجد دكس بيسك صدقز لأهل العراق حبيت كروايات كان بس كجت عراقيين لا أوان تري شو أوان عراقيين لا أوان تري شو أوان عراقيين أجد صدعة خلق عراقي لصدعة خل كروايات كان ما دام قطر كجت قطرة كان مصقعة أجد يكسيش تفرن بك بس عراقي به. واحد عن واحد عن واحد عن واحد مثلا ما لم أصلقي واحد به أو كاته هم متفرد تفرد شخص مطلق من هذه الجهة وهم عراقشة دون دون غيرها أشياء من حيث القطر وقد يتفرد به واحد منه فيجتمع فيه الوصفان يعني وصف كونه شخصا واحدا ووصف كونه من أهل بلدة واحدة كابها مطلق, مطلق من جهتين الأولى كونه شخصا واحدا الثانية كون المتفرد بالحديث من أهل بلد معين مطلق من جهتين الأولى كونه شخصا واحدا الثانية كون الكون المتفرد بالحديث من أهل بلد معين ولنحافظ إن قطني كتاب في الأفراد كتاب في هيئة الأفراد في مئة جزء لصدد جزء ولم يسبق إلى نظيره حافظ إن الله أقرأ كتاب في هيئة صدد جزء كسر كتاب ورام مداخل كيفة فنية تنهاد شينبث شيخ الباني أرى يوجد منه جزآن في ظاهرية دمشق في مئة جزء. ولم يسبق إلى نظيره وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها ابن طاهر لأطراف ده عمي كوكتوتا سيابقيس ابن طاهر رحمه الله وقد حقق على عدة رسائل جامعية قريبا وبلغني انه يطبع والله اعلم وفق دار خلافيكم طائر بشا